شيعا وفرحنا لله واجب عجب مولد امنا الزهراء بضعت شيعا وفرحنا لله واجب علينا مولد امنا الزهراء بضعت نبينا شيعا وفرحا ايش عوفرحنا لا واجب علينا مولد امنا زهرببعت نبينا شيع وفرح صوتك صوتك, صوتك وواجب علينا اللي لا نحيى سمرها واجب علينا اللي لا نحيى سمرها صفقوا هلاله نقضي حفله سهرها صفقوا هلاله نقضي حفله سهرها هاي ام ابوها يشهد الله بفخرها هاي بفضلها من المخاطر نجينا وحنا بفضله من المخاطر نجينا شع وع فرحنا واجب شع شع وع واجب علينا مولد امن زهر بضعد اي زهرة الجنان بعرف فاطم اسمها شعتها الله من عذاب فطامها زهرة الجنان بعرف فاطم الله من عذابه فطامها وحي الجلاله كل سعاده حب هالشراع لينج السفين حب هالشراع لينج السفين مولد امن زهر بضعت شعه شعه وفرح ايه هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يا ويل كل من شن ظلمها وعداها يا ويل كل من شن وعداها والله يلعن من يشك بيقيننا والله يلعن من يشك بيقيننا شيعة وفرحنا لالا واجبه علينا للشاعر سي سعيد السافر رميثي هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله الرضاها يا ويل كل من شن والله لعنه من يشك بيقيننا الله اللي من يشك بيقيننا شعه وفرحنا يا عاشع فرحنا له لا الله <تصفيق> ماني كاذب في كلامي ت الله ماني كاذب, <تصفيق> كاذب <تصفيق> <تلاحي> <تصفيق>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 الحق انها ايه الله المبينه والحق انها ايه الله المبينه ما شاء الله احكي احكي شيعه وفرحنا ما شاء الله ايت الله اماني في كلامي بعد ات الله اماني في اي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي انت خير الانامي صادق بمدحي بنت خير الانام والحق انها ايه الله المبينه والحق انها ايه الله المبينه شعه شعه وفرحنا امو الكرام خير كل الشبابي ما شاء الله ما شاء الله سمعني سمعني ما شاء الله لا تبرد لا تبرد امو الكرام خير كل الشبابي والكرامي غير كل الشباب اب غير ضاغه عن يوم حسابي اب غير ضاغه يوم ايوه القى في يمين كتابي من يؤتى, يؤتى كتابه كتاب كتاب بيمينة, بيمينه يا حظ من يؤتى كتابه بيمينه ما شاء الله شيعه شيعه وفرحنا والله فزنا بالنجاه يا شيعة والله فزنا بالنجاه يا شيعة والله فزنا بفضل حبي بانقضاء الوديع ذا ذنب وهي الشفيعة لا يبقى ذنب وهي الشفيعة تعطينا كل ما من مجد مغان تعطينا كل ما من مجد مغان ايه شيع اختي وفرحنا اي هل يا الفرحه كل موالم شروره يطلب مراده هذا قصد شعوره اي هل يا الفرحه كل موالم شراره يطلب مراده هذا قصدو شعوره يا يوم يقصد قبر ابن هيجوره يا يوم يقصد يا يوم يقصد قمر بنهى ويجورها شان نحبه وبجوار ربينا شان نحبه وبجوار ربينا شي عاش وع فرحنا شجيه زهر هذا امانه بالغاضرية الفار يجمع شمننا من عندنا يقبل كل شعينا وعمنا جاهل بتول اللي باشمها دعانا جاهل بتول اللي باشمها دعانا شعه